الصوت رعد رعد الصوت رعد يرفني يصارع شمنايا طم منا الصوت رعد الله درك يدن شم منك عقل باسل والحروب دليل زرح يصارع شامنا يا قومنا الصوت رعد والزفير صهيل لله درك يبنش حقا لباسل والحروب دليل روح البطولة بالطهارة عمة، أبشر بأحمد يا شهيد خليل صبرا يا حمدا، ثباتك عزة درعا صمودا، فالطغاة قليل. الإباء أيا حماة سجية ادلب شموخك في السماء عليل يا خائنا مهلا فيومك أسود حتما مصيرك صاغر وذليل يا مسلمون بعزيمة فالبغي أزهق أنفسا ويزيل بشرى بفتح قادم ومؤزر نصر قريب والإله جليل ستعود شام للحياة بهية الله أكبر يصدح التهليل أشعى بفتح قادم ومؤذر نصر قريب والإله جليل ستعود شام للحياة بهية الله أكبر يصدح التهليل والزهر يورق والجداول ترتوي تفو الحمامة والغناء هدي